فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن بي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 الأرَأيتُم إن أصبحْبحَمَا أُكُم غَوْرَ ثمَمَين يَأتكُ بِمَا إِ إع لِسمِ ال ل وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا يَشْكُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين لو لو تدهن فيدهن ولا تقع كل حلات منه ام هذا مشاء ان بنا ني من معتد افيه أن كان ذا مال وبن إذا كتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين